لزمته إجابتهم لما روى كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله رواه سعيد بن منصور بنحوه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ولأن فيه دفعا لضرر عن الغرماء فلزم ذلك كقضاء. كقضائهم هذا الفصل في مطالبة المدين بالحق الذي عليه وتقدم لنا ان المدينة اذا كان معسر فلا يجوز التعرض له لا حبسه ولا متابعته ولا مطالبته لأنه لا يملك ما يسدد به والله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره وأنه لا يطالب بالدين المؤجل حتى يحل وأن المرأة إذا كان عنده سداد للغرماء فلا يحجر عليه وإنما يؤمر بالسداد هذا الفصل فيما إذا كان المال الذي عنده لا يفي بحق الغرماء الغرماء يطالبونه بألف مثلا والمال الذي عنده لا يصل إلى ثمانمائة فالمال الذي عنده أقل من الديون التي عليه يقول رحمه الله فإن كان ماله لا يفي بدينه يعني دينه أكثر من ماله فسأل غرماؤه الغرماء هم أصحاب الحقوق الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم إذا جاء أصحاب الحقوق وطلبوا من الحاكم أن يحجر على فلان خشية أن يتصرف فيما بقي معه من مال فلا يكون معه شيء جاء الغرمى وطلبوا أن يحجر عليه لزم الحاكم أن يستجيب لهم وأن يحجر على المرء إذا تبين له أن الدين الذي عليه أكثر من ماله وطلب الغرماء الحجر عليه فإنه يحجر عليه وفهم من هذا أن الحاكم لا يحجر على الشخص بناء على وجود دين عليه أو إذا كان دينه أكثر من ماله حتى يطلب ذلك الغرمى لأن الأمر والحق لهم فمتى طلبوا وجبت إجابتهم ما داموا لم يطلبوا فالحاكم لا يحجر عليه من تلقاء نفسه لما روى كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ رضي الله عنه و بامع ماله معاذ بن جبل رضي الله عنه اعلم هذه الامه بالحلال والحرام لهقه الدين فكان دينه اكثر من المال الذي بين يديه فطلب الغرما من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر على معاذ والأحكام الشرعية تجري على الصغير والكبير لو كان شخص يعفى عنه لمركزه أو لعلمه لعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ ابن جبر رضي الله عنه ولكن لما رفع إليه صلى الله عليه وسلم الغرماء الأمر حجر على معاد وباع ماله لسداد دينه فلم يفي ماله بالدين الذي عليه لأن الغرماء يطلبون هذا لدفع الضرر عنهم فهم لو لم يحجر على الرجل لربما تصرف في ماله اعطى اخاه اعطى ابنه باع شيئا من ماله خفاه ونحو ذلك فيحجر عليه فلزم ذلك كقضائهم اذا طلبوا القضاء والرجل عنده مال فيلزم الحاكم ان يلزمه بالقضاء بقضاء الدين الذي عليه نعم ويستحب الاشهاد على الحجر ويستحب الاشهاد على الحجر يعني يبين هذا يعلن للناس بطريقة من الطرق التي تظهر الامر لئلا يغتر به اخرون فيبيعون عليه ماله فيبيعون عليه المال فلا, ي... فلا يستطيع ان يسدد وليس لهم حق المطالبه الا بعد سداد الديون التي عليه وفك الحجر عنه ويستحب الاشهاد على الحجر ليعلم الناس حاله ليعلموا أن فلان محجور عليه فمن باع عليه فقد دخل على بصيرة أنه لن يسدده الآن حتى يسدد الغرماء السابقين كلهم نعم ليعلم الناس حاله فلا, يتعامل فلا يعاملوه إلا على بصيرة نعم ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام ما الفائده من الحاجر لما يحجر على المرى إذا لحقه الدين وماله قليل قال ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام كل هذه الأربعة الأحكام التي سنعرفها بالاستقرار إن شاء الله تتعلق بال تستفاد وتحصل من الحجر عليه. نعم. أحدها منع تصرفه في ماله. احد هذه الأحكام إذا قيل حجر على فلان. ثم جاءه شخص قال له تبيعني هذه الأرض تبيعني هذه المزرعة من مزارعه. وهو محجور عليه فالبيع غير نافذ منع تصرفه في ماله فلا يتصرف في ماله بشيء لا يبيع منه شيئا ولا يهب ولا يتصدق ولا يتصرف في ماله بأي نوع من أنواع التصرف نعم فلا يصح بيعه له فلا يصح بيعه لو باعه بالخفاء ثم تبين أنه باع هذه الأرض أو هذه المزرعة أو هذا البيت بعد الحجر عليه فالبيع غير نافذ البيع باطل نعم ولا هبته ولا يصح أن يهب لو وهب لابنه أو وهب لزوجته أو وهب لأخيه تسترد هذه الهبه ما ينفذ لأن المال أصبح الآن كأنه ليس بماله. نعم. ولا وقفه. ولا وقفه لو كان حجر عليه في ماله مثلا وله أرض أو تكون مسجد أو تكون سكن لامام المسجد أو لمؤذن المسجد أو تبع مدرسة أو نحو ذلك ما ينفذ هذا الوقف. لأنه مثل ما لو وقف أو أعطى مال غيره لأن هذا المال تعلق به حق الغرم فلا ينفو التصرفه فيه بشيء نعم ولا غير ذلك ولا غير ذلك معاوضة أو جعله مثلا صداق أو عوض خلع أو نحو ذلك أي نوع من أنواع التصرف تكون باطله نعم لأنه حجر ثبت بالحاكم لأن الحجر هذا ثبت بحكم الحاكم والحجر إذا ثبت بحكم الحاكم ما صح له أن يتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف فمنع تصرفه كالحجر للسفة كالحجر للسفة مثلا صبي له بيت او له ارض ملكه ورثه من ابيه هل يستطيع ان يبيعه بدون الرجوع الى وليه لا لو باع الصبي ما نفذ بيعه لو باع الصبي مثلا البيت الذي له او الارض التي له او السياره التي له ورث هذه من ابيه او من اخيه او من امه فباعها فلا ينفذ بيعه لأنه محجور عليه والحجر نوعان حجر لفلس وحجر لسفه حجر لفلس وهو المدين وحجر لسفه كأن يكون صبي صغير أو اختل عقله بعدما كبر فيحجر عليه وفي العتق روايةً العتق هذا هو محل الخلاف اذا كان له رقيق واعتقه لان الشرع يتشوف الى العتق وحث عليه فاذا اعتق فروايه تقول يصح عتقه لانه بمنزله الراهن والراهن تقدم لنا انه لو اعتق رقيقه نفذ العتق ولزمه أن يدفع قيمة الرقيق رهنا مكانه الرواية الأخرى تقول لا ينفذ عتقه لأن الغرم تعلقت حقوقهم بهذه الرقبة فلا يملك أن يخرجها من ملكه بلا عوض ولا حتى بعوض نعم إحداهما لا يصح لذلك ولأن حق الغرماء تعلق بماله فمن فمنع, فمنع, صحة فمنع صحة عتقه كما لو كان مريضا كذلك المريض ما يصح تصرفه في ماله إلا بقدر الثلث فأقل لو تصرف المريض بأكثر من الثلث ما نفذ تصرفه لا. والثانية يصح لأنه عتق من مالك رشيد صحيح أشبه عتق الراهن والرواية الثانية تقول يصح لأنه عتق من مالك فليس هو يملك هذه الرقبة بلى يملكها والشرع يتشوف إلى العتق والرجل رشيد ما هو بجاهل بخلاف عتق الجاهل السفيه المحجور عليه لسفة لا ينفذ لكن هو رشيد ويحسن ويتقن لكنه أفلس فالرواية الأخرى تقول يصح عتقه نعم أشبه عتق الراهن وقد تقدم نعم وإن أقر بدين أو عين في يده كالقصار والحائك يقر بالثوب لم يقبل اقراره لذلك ويلزم في حقه ويلزم في حقه يتباع به بعد فك الحجر عنه وان, وإن اقر بدين او عين في يده الرجل عليه ديون ثابتة بسكوك مثلا وثبتت لدى الحاكم أراد أن يضر بأصحاب الديون هؤلاء الثابتة أقر بدين لشخص آخر ما ثبت شرعا هذا الدين فيواخذ بإقراره ويلزم به ولا يشارك الغرماء الحاليين لأن هذا المال الذي بين يديه تعلق به حق الغرماء فلا يشاركهم من لم يثبت حقه شرعا وإنما بموجب إقرار لأنه قد يتخذ حيلة قد يقول مثلا يا فلان أقر لك بهذا المال مثلا من أجل أن تشارك وتقاسم الغرماء ثم تعطيني ما تأخذ فلا يوافق على اقراره ما لم يكن دين ثابت شرعا او عين في يده مثلا قال هذه العين هذه الارض لاخي او لابي وهي في صك يسمح قال من يتولى تغسيل الثياب مثلا إذا حجر عليه وما في دكانه قال هذا الثوب أو هذا المشلح لفلان نقول نحن حجرنا عليك بالتصرف في كل ما تملك وما بين يديك أتعلق به حق الغرماء فلا يصح ان تعطي الثوب لأي شخص ولا تعطي المشلح لأي شخص ولا تعطي الأرض لأي شخص بل الغرماء تعلقت حقوقهم بهذه الأعيان فإذا سددت الديون التي عليك لهؤلاء الغرماء وفك, وفك الحجر عنك يطالبك صاحب الأرض أو يطالبك صاحب المشلح أو يطالبك صاحب الثوب بقيمة ثوبه أو مشلحه أو أرضه أو نحو ذلك فلا يصدق في إقراره والعله واضحة في عدم تصديقه لأنه قد يتخذ حيلة نقول مثلا فلان حجر عليه في ماله فتقدم الغرماء لإثبات حقوقهم ثبتت الحقوق شرعا لوحظ أن المال الذي بين يديه ألف مثلا وثبت الحقوق التي عليه ألفان فمحتمل أن يأتي إلى شخص ويقول أنا أقر لك بكذا وتقاسم الغرم وترد علي ما اخذت فيقر لفلان مثلا بألف فبدل ما يعطى مثلا الغريم خمسين بالمئة من حقه مثلا يعطى أقل من هذا يعطى ثلاثين بالمئة هو أقل ويأخذ هو الزائد فلا يطاع في هذا الإقرار نعم وإن توجهت عليه يمين فنكل عنها فهو كإقراره وان اقر بدين او عين في يده كالقصار القصار هو الذي يغسل الثياب لان الغالب في الثوب انه اذا غسل يقصر فسمي غسال الثياب قصار ويسمى مبيض يعني يبيض الثياب والحائك الذي يحيك الصوف ونحوه مثلا يقر بثوب لم يقبل إقراره قال هذا الثوب لفلان وهذا المشلح لفلان وهذه العمامة لفلان نقول لا نحن حجرنا عليك في كل ما بين يديك وتعلق حق الغرمى بما بين يديك فإذا فك الحجر عنك واخذناك بهذا الإقرار لم يقبل إقراره بذلك ويلزم في حقه يعني يواخذ بإقراره لكن متى؟ بعد سداد الديون التي عليه يتبع به بعد فك الحجر عنه يتبع يعني يطالب بهذا الذي أقر به بعد فك الحجر عنه وإن توجهت عليه يمين فنكل عنها فهو كإقراره اذا توجهت عليه يمين بنفي شيء ما مثلا فنكل عن اليمين فهو بمثابه اقراره بذلك نعم. وان تصرف في ذمته بشراء او اقتراض او ضمان او كفاله صح لانه اهل للتصرف نعم والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته ولا يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء، ولا يشارك, ولا يشارك, ولا يشارك أصحاب هذه الديون لأن من علم منهم بفلسه فقد رضي بذلك، ومن لم يعلم فهو مفرط وإن تصرف. في ذمته حجرنا على فلان مثلا فتعلق حق الغرماء بماله كله فتصرف في ذمته يعني اشترى ارض اشترى شيئا ما فصاحب هذه الارض ما يعطى من الحقوق شيئا لانه دخل على بصيره عارف ان الرجل مفلس وأن الرجل محجور عليه فلا يعطى مع الغرماء شيء متى يعطى اذا سدد الغرماء كلهم كلن اعطاه حقه يلتفت الى هؤلاء الذين باعوا عليه بعد الحجر عليه فتسوفى منه الحقوق او مثلا ضمن هو محجور عليه فضمن فجاء المضمون له يطالب المحجور عليه بهذا الضمان نقول لا ما تطالبه الان لان ما له مشغول لحق الغرمان يقول متى اطالبه نقول اذا سدد الغرمى ورفع الحجر عنه فطالبه بما ضمين لك او اقترض هو محجور عليه فجاء الى جاره او اخيه وقال اقرضني يا اخي فاقرضه مبلغ كبير هذا المبلغ الذي اقترضه هل المقرض هذا يكون مع الغرماء في أخذ شيء من المال؟ لا ربما يأخذ هذا القرض ويسدد به الغرماء والمقرض ينتظر حتى يسدد الغرماء كلهم ولا يشاركهم فيما بين يديه من المال وإنما يقال أنت أقرضته بعد الحجر عن عليه فلا تستحق المطالبة إلا بعد رفع الحجر عنه وقد دخلت على بصيرة قل ما علمت أنه محجور عليه نقول إذن أنت مقصر محتدت لنفسك ولا اهتممت بمالك إن كنت عالم فأنت قد دخلت على بصيرة وإن كنت غير عالم فأنت مفرط متصاهل في مالك وحقك أن تسدد بعد سداد الغرماء كلهم نعم ويتبعونه بعد, بعد فك الحجر عنه كالبقر. يتبعونه يعني يطالبونه بما اقرضوه او بما باعوا عليه او بما طلبوا منه او يطالبونه بشيء ما متى كل هذا بعد فك الحجر عنه نعم كالمقر له كالمقر له اذا اقر هو قال مثلا كما سبق اقر لاخيه او لجاره بشيء من المال متى يطالب به بعد فك الحجر عنه نعم. وهل للبائع والمقرض الرجوع في اعيان اموالهما إن وجداها على وجهين أحدهما لهما ذلك للخبر ولأنه باع في وقت الفسخ فلم يسقط حقه منه كما لو تزوجت المرأة معسرا بنفقتها والثاني لا فسخ لهما لأنهما دخلا على بصيرة بخراب الذمة أشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه وهل للبائع والمقرض الرجوع في اعيان أموالهما إن وجداها شخص باع على شخص أرض في ريال ما أعطاه من القيمة شيء الأرض بحالها هل لهذا الذي باع بعد الحجر أن يرجع بأرضه يقول لا أنا أريد أرضي قال على وجهين في مذهب الإمام أحمد أحدهما أن له الرجوع لأنه ماله بحاله ومن وجد ماله بحاله عند مفلس فهو حق به يقول يا سبحان الله أنا بعت عليه الأرض أمس والآن بتقاسمها أنا والغرمة هي أرضي ومالي وانا بعتها على هذا الرجل فأنا أحق بها أريد أن أرجع في هذا البيع لأن الرجل مفلس أحد الوجهين يقول نعم له الرجوع لأن ما له بحاله وهو أحق به من غيره وما تغير بشيء وأشبه ما لو كان امرأة تزوجت برجل لا يستطيع الانفاق عليها أليس لها الفسخ الجواب نعم يقال للرجل أنفق على هذه المرأة أو طلقها فإن ابى الإنفاق وأبى الطلاق طلقها الحاكم لأن المرأة لا تبقى مع الرجل بدون نفقه إذا طالبت بذلك وإذا سكتت فالامر إليها فله حق الفسخ مثل هذه المرأة إذا تزوجت برجل معسر لا يستطيع الإنفاق عليها فلها حق الفسخ والثاني ليس له حق الفسخ يقول لي أنه يعلم أن ذمة هذا الرجل خاربة أنه مفلس فهو دخل على بصيرة فليس له الرجوع الآن لأنه ربما أدخله الطمع الأرض تساوي مثلا ثمانمائة وطلبها هذا المفلس بألف فباع عليه باع عليه نتيجه الطمع انه اعطاه زياده فباع عليه نقول يعامل بنقيض ما دام انه دخل طمعا فلا يعطى فلا يمكن من العوده فيما باعه لانه دخل على بصيره قال اشبه ما لو كان الرجل اشترى معيبا يعلم عيبه اذا عرض شيء للبيع مثلا على أنه سليم ثم اشتراه شخص لم يعلم بعيبه ثم تبين له العيب فله الرد كما تقدم في البيوع أو أرش العيب هذا لكن إذا قيل هذه السيارة فيها كذا تلف أو هذا الطعام فيه كذا أو أرز أو غيره مثلا فيه كذا مسوس فيه رائحة كريهة وبيع برخص فليس لمن اشتراه أن يرجع لأنه علم العيب أصلا اشترى معيب فليس له الرجوع فكذلك هذا الذي باع على هذا الرجل المفلس باع عليه وهو يعلم أنه مفلس فليس له الرجوع وليس له المطالبه في الوقت الحاضر حتى يسدد جميع حقوق الغرماء وان جنى المفلس جنايه توجب مالا لزمه وشارك صاحبه الغرماء لانه حق ثبت بغير رضا مستحقه فوجب قضاؤه من المال كجنايه عبده وان جنى المفلس جنى على شخص وهذه جنايه توجب مال